يَسِيمَ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذخان فهم مقمحون وجعلنا من بين سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا فَوْقَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما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 أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ان ما تطيرنا بكم الا ان تنتم لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل أنتم قوم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 عباد الذي فطرني واليه ترجعون اتتخذهم دونه آلهة يريد الرحمان بضر الا تبن عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي علمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين